وَإِذْنًا جِئْنَاكُمْ مِنْ آخِرِ الذّعْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَّثُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ إفََكُ نَ بِكُم الْبَح رَرفَأَ جَين قُم وَأَغْرَكُناَا آلَ فذَعونَ وَأَن تُمتَو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 لا بارئكم فقتلوا ام فوتكم ذلك خير لكم من دبارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم